فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فاقلم من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طا من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى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 117. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 118. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن بسم الله التواب الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند إن الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم